فيه مفاكهة ونخل ورمال، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ فيهن خيرات حسن، فبأي آل ربك تكذبان؟ عورم قصورات في الخيام، فبأي آل ربك ما تكذبان، لم يطمسهن إنس قب لهم ولا جان.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 وَأَبْسَتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مّن بَسَّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا فَلَا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا 111. أصحاب المشأمة والسابقون السابقون 113. أولئك المقربون في جنات النعيم 115. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر 117. متكئين عليها متقابلين